بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام أ ح س ب الناس أ ن يتركوا أ ن يقولوا آ م ن ا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبرهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات أ ن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يحكم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 عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أ ح س ن الذي كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه حسنا و إ ن جاهداك لتشرك ب ما ليس لك به علم فلا تطعهما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 شركه الهدى م شركه م ع أ ا ل ه م و غير ر ب ن ي و م ا ل ق ي ا م ة ع م ا ك ا ن و ا ي ف ت ر و ن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 وإليه تغلبون و م اسماء أنتم الأرض بمعجزين في الأرض ولا في ولا ا ل و م الله ك م من دون ا ل من و ل ي ولا ن ص ي ر والذين كفروا ب آ ي ا ت الله ولقائه أ و ل ئ ك يئسوا من رحمه ت و أ و ل ئ ك لهم عذاب اليم فما كان جواب قومه ولايات لقوم يؤمنون وقال إ ن م ا اتخذتم من دون الله ا و س ا ن ا موده بينكم في ا ل ح ي ا ة الدنيا ثم يوم ا ل ق ي ا م ة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم من ناصرين فامن له لوط وقال إ ن ي مهاجر انه و العزيز الحكيم ووهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءه والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في ا ل آ خ ر ة لمن الصالحين ولوطا اذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين ت ا و ن الرجال وتقطعون السبيل و ت ك و ن في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إ ل ا أ ن قالوا ائتنا بعذاب الله إ ن كنت من الصادقين قال رب ر ن ي على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكوا أ ه ل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين قال إن فيها إن قالوا نحن أ ع ل م بمن فيها لننجي ن ه و أ ه ل ه إ ل ا ا م ر أ ت ه كانت من الغابرين ولما أ ن ج ا ء ت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم وقالوا لا تخف ولا لا إنا تخف تحزن م ن ج و ك و أ ه ل ل ك ا امرأتك ك ا ن ت من ا ل ا ل ر ي ن إنا ن م ز ل و ن ع ل ى أهل هذه ا ل ق ر ي ة ا س ل ا م ا ء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 فكذبوه فاخذته م الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لهم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم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 وتلك ا ل أ م ث ا ل نضربها للناس وما يعتلها إ ل ا العالمون خلق الله السماوات و ا ل أ ر ض بالحق إ ن في ذلك لايه لا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 ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا وكذلك أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك الكتاب فالذين آ ت ي ن ا ه الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء لا ت ت ل و من قبله من كتاب ولا تخفوا بيميني اذا ا ل أ ر ت ا ب المبطلون بل هو ايات بينات في صدور الذين أ و ت و ا العلم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 س م ا لجاءهم العذاب و ل ي أ ت ي ن ه م بغته وهم لا يشعرون يستعملونك بالعذاب و إ ن ذ ه ن م لحيطه م بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آ م ن و ا ان ارضي واسعه ة ا ئ ق ة ل م و ت ثم إ ل ي ن ا ترجعون و الله ذ ي ن آمنوا م و ع و و ا الصالحات ل ن ن ب م من ا ل ج ن من ة غوفا تجري ح ت ه ا ا ل أ ن ه ا ا ر خ ل ى ع موسوعه أ ج النابلسي ي و للعلوم ا ل ا ت ل ا م ي ه و اياكم وهو السميع العليم ولئن س أ ل ت ه م من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فانا يؤفك و ن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 الله. قل الحمد لله بل أ ك ث ر ه م لا ي ع ق ل و ن وما هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا ل ه م ولعب وان الدار ا ل آ خ ر ه لهي الحيوان لو كانوا يعلمون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 اليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و إ ن الله لمع المحسنين